وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا أَلَمَّا أَن كَشَفْنَا مِا لَيْسَ لَكُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ إِنْ on mm -hmm. <laughs> فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَا مَنُورِفًا فِي الْمُرْءِ أَمَنَسَ إِذَا قَوْمٌ كَانُوا يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَالِهَتُكُمْ ما ضركم لك ان لا جدل بل هم قوم خصموا Ho Lang